ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك لذو موثرة ل ظُ بِهمْ وَإَِّ رَبكَ لَذُ مَْصَِاتعَِّ تعَهُُ بِهم وَإَِّ رَبكَ ل شَديد ل قَاض وَإَِّ رَبكَ لشديد العقاب.